يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم chov, تحبرون يُطافُ عليهم بِصِحافٍ من ذهبٍ وأكوابٍ وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيُن وأنتم فيها وأن فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره لكم فيها فاكهه كثيرة منها تأكلون. انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاتِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَقَاهُمْ رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Quan